119. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار 110. كلما غزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي غزقنا من قبل 111. وأتوا به متشابها 112. ولهم فيها أزوال مطهرة وهم فيها خالدون 113. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا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 119. ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون 110. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون